ان نثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب لحم أخيه ميتا واتقوا الله ان الله تواب رحيم يا